شبكة مزامير آل داون تقدم اللهم يا من عز فرتفع وذل كل شيء لعظمته وقضع يا الله يا ذا العرش المجيدة يا فعال لما يريده يا هل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء استقي وركن وني القادر ام بمن نستنصر وانت المغيث القاهر يا من كنت الاول والان اخر يا من استجاب لروح لما دعاه ويا من كشف الضر الذي إخواننا المستضعفين في بلاد الشام من النأواء والضيق والضنة ما لا يشكى إلا إليك اللهم إنك تعلم من حالهم ما لم نعلم وترى من حالهم ما لا نراه وتسمع من أليلهم ما لم نسمع وتعلم من شكواه لهم فرجا عاجلا اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا طريبا اللهم كت حصارهم واحفل دماءهم واضحى موتاهم واقبل شهداءهم وداو جرحاهم عسيرهم ونف وظهيرا اللهم كنه اللهم كن لإحوارنا المجاهدين في بلاد الشام اللهم قو شوكتهم واجعل الدائرة لهم وأنددهم بجند من عنده وملائكة المرذفين وملائكة المسومين وملائكة المنزلين وصل في الأرض ولا في السماء اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه اللهم اقتلهم بذدا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم وارنا فيهم عجائب قدرته اللهم وارنا فيهم يوما أسودا كيوم في العودة الأرض ولا في السماء